واشتعل الرَّأْسُ شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَتْ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادِهِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ وابذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 فَكُنِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عِيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقولي, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ للرحمن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا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 وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا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 وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا تَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِقٍ عَلِيًّا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب طول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إن وكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إجريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون انم العذاب وانما الساعه فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا والاضاف جندا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 الم تر أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ الشياطين على الكافرين تؤزهم فَلَا فلا عَلَيْهِمْ عليهم انما لَهُمْ لهم عدا يوم نحشر المتقين الرَّحْمَنِ الرحمن وفدا ونسوق المجرمين جَهَنَّمَ جهنم وذدا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشط الأرض وتخط الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 من أحد أو تسمع لهم ركزا